ينطي محبه المتقاه في قلوب عباده وفي خرجنا في نسخه اخرى احبه الله عز وجل حبه الله عن ان الله سبحانه وتعالى يحبه وهنا ترجمة في هذه النسخه احبه أهل من ارتضى ربه من ارتضى ربه من تقوى الله عز وجل يقيس عداد الله عز وجل وليه بمساطق الله سبحانه وضغط حذتها انفع من اكطاعة الله على نور الحق ضرج الثورة والله وان تجد معصية الله على النقاط فخار عقائي عز وجل من حبه وأن ان أن نبسط لهم وأن ينسأ لهم في أجله فليصف أجل رحمه وبيلنا وجه هذا القليل معنى معنى من الأجانب فتفوق من إفابتها والله تبارك وتعالى كفر وفدير الصلاة قبل أن يستمرات أراد أن يصيغ رأسي، إنما ذكر ظنَّ من على من أهمية له، وهذا الذي ابن عمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه القران الكريم الله عز وجل فالسافر بابتوا بذل القصة الأقرب عن قدام المعنى أن سمع وصفة الله عليه وسلم يقول إنهم يصيكم بأمها ثم يصيكم بأمهم ثم يصيكم بآبهم ثم يصيكم ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصى يذكر فيهن جده كأمهم ومعالا وما كنا ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم أباة أو أعلاة عالم فيه الله يوصيكم كأمة ثم يوصيكم بالمهات الحديث بالموصية بأم وكما تدر ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم ذكر ومن على من كبار الأجداد ثم رسم سطر من الأرض أي كان ذلك القارب شديها أن توزبت وكلما كان هذا الطريق أولى من الطريق يقول لا يا جنه قاطع رحم حيث تاويله عن شيء على قولين يا جنه قاطع رحم حيث لا ياكل الجنه فاعل كبير مع المنى من فعل كبيره ومات على التوحيد فانه باذن الله تعالى من اهل الجنات كيف نفهم هذا الحديث ما اننا نعلم ان الله لا يغفر ان ويعرف ما دون ذلك من تشاء ولا شك ان كثيرا دون الشرك ويغفر الله عز وجل ان شاء فكيف حولت الجنه يعني رجل يقطع رحمه فإذا زفر <تصفيق> الله فإنه لا يقضي عندما يقض تطيع تطع حالك ليست حرارك لذلك تقولوها سمك وأقول الله بأس تقطع رحمه وداعك وداعك في قاطع صافة ورحم إلا مع أول الدني لا ينأخر إما أنفر ولا يعدد رفع الله تبارك وتعالى بهم. وفي الحديث فقراء المراجعين للجنة من أغنيائهم بكامل سمية سنة, سنة. وإما يدخل النار على طبع معصيته ثم تطور في بعد دنيا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرهب شيئ رحمان تقر به البلنت يا رب يا ربي سيني يا رب تاو شيئا رضيت ان اقطع من قطعك واصل دمي ما هي معنى قوله هذا قوله ذي والذي هذا الطريق فقطعني يا فوالله اني قطعت ربي يا رب يعني هذا يتعلق بالامور الشائكه والله لا زلت اشياء صدرت من هذا الطريق تجيب والله تراجع الناس الا قربينا ان اقطع من اطعافي واوصلك وفيه ان الجزاء من جنس العمل و